بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المضعى فاجعله أتاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَلَيَسْرُك لِلْيَسْرَ فَذَكْرُ النَّفَاسِ الذِّكْرَى سَيَذْكُرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُ هَذِهِ الْأَشْقَى الَّذِي أَصْلَنَ نَارَ كُفْرًا ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَجَازِ الْأَحْمَنُ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبطى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم